بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله تكلموا إياكم في هذه الدقيقة عن فضل الصلاة الضحى الصلاة الضحى سنة مؤكدة واضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيها وأشاد بفضلها قال عليه الصلاة والسلام يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة وكل تسبيحة وتهليلة صدقة وتكبيرة صدقة وتحميدة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي من منكر صدقة ويجزئ أحدكم من ذلك كل ركعتان لك من الضحى ويقول أبو هريرة رضي الله عنه أو صاني خليلي بثلاثة ذكر منها وركعتي الضحى يبدأ وقت هذه الصلاة من بعد شروق الشمس بربع ساعة إلى قبل صلاة الظهر بربع ساعة أيضا فلنحافظ أحبتي في على هذه الصلاة ونتقرب إلى الله جل وعلا بهذه الطاعات وهذه النوافل التي يحبها الله سبحانه وتعالى كن يا عبد الله وأنت يا متى الله ممن يحافظ على هذه الصلاة أخوكم ومحبكم في الله صلاح عنا هذا العنزيم.